بسم الله الرحمن الرحيم عبثوا وتولوا ان جاءه الاعمى وما يدريك العلهم يذكا او يتذكر فتنساهم الذكرى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 فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْدَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَ كَلَّا لَمَّا يَظْنَن مَّا أَنَرَ تَنظُرُ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِ إِنَّا قَدَّرْنَا الْمَاءَ أَصَّبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَمْبَتْنَا فِيهَا عَبًّا وَعِنَبًا وَطُغْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ الصَّلْصَالِ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَ يوم يقبل المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم اذ شأن يغنيه وجن تيرى بحرك مستبشر ووجوه يومئذ عليها غدر ترهقها قدره اولىك هم كثرة فجر